إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركموا به وَيُنَزّلُ عَلَْكُمُ مِنَ السَّمائمَاأَل يُطَهِرَكُم بِهِ وَيُذهِبَكُم رِجَزَ الشَّيطان وَ يَرربِطُ علىى قُلوبِكُمْ وَل يَربِطُ عَى قُوبِكُمُ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 ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقوب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن ولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم وبيس المصير